والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فباي الاء ما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مرج من نار فبأي آلات ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان برج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان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 كَمَا تكذبان يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ ربك ما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء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 وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إن صُقِبَ لَهُمْ وَلَجَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءَ ربك ما تكذبان، هل الجزايل إحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آل ربكما تكذبان مدهمّتان فبأي آل ربكما تكذبان فيهما عينان نظافتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء رَبِّكُمَا مَا تكَذَّبَا فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي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 كِئِنَّ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ